سابرون سابرون سابرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتصل بي قبل أيام يستفتيني في أن ولدا له عنده نوع من التخلف العقلي فاضطر إلى إدخاله إلى مصحة نفسية فلما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 هذا سنتحدث عنه بإذن الله تعالى اليوم في برنامجنا مسافرون فمرحبا بكم انا سعيد والله بلقائكم وشاكر لكم على تواصل متابعتكم معنا شاكر لكم مراسلتكم لنا دخولكم إلى الموقع دخولكم إلى الصفحة كل هذا اشعر بنوع كبير من الامتنان لكم فمرحبا بكم دائما السلام عليكم السلام, السلام عليكم على بالشبه <تصفيق> <تصفيق> الموضوع اليوم شكله طويل ومشتت هاته الموضوع اليوم شوي ساخن <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الصيبات وعملوا صالحا أحيانا بعض الناس لا يأكلوا من الطيبات يأكلوا من خبائث فيؤدي إلى مرض نفسي. يكثر من أكل ال... ربما المخدرات يتعاطى أنواع من المسكرات وبالتالي بعد فترة تشعر أنك تتعامل مع انسان غير عاقل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 المؤمن القوي خير و أحب إلى الله م... م... م... من المؤمن الضعيف, الضعيف, الضعيف في كل خير منها صحة العكل لذلك حرم الله تعالى شرب المسكر وتعاطي المخدرات حفاظا على صحة العقل منها صحة النفس لذلك شرعة صحة النفس يعني انك ما تصاب باكتئاب ما تصاب بقلق ما تصاب بأرق الأشياء هذه أمر الله تعالى بل جاءت الشريعة بأمور لأجل حفظ النفسيات يعني مثلا لماذا نحن لما يموت لإنسان ابنه او او زوجته أو كذا او نذهب ونعزيه؟ مواساه مواتاة نفسية, نفسية حتى ما يؤدي به شدة الاكتئاب والحزن على ولده إنه ربما أدى إلى قتل نفسه ولا تعاطي مخدراته يعني أو ربما أصيب بمرض نفسي سبب شدة المصيب مثلا واحد. فرضاً عنده ولدين فقط وزوجته خلاص معادة جبعيال أو هو مثلا عنده عملية جراحية ما يأتي ثم ماتها الولدين فجأة في حادث هذا قد يصاب بنوع من الجنون أحيانا مشدة فنحن نأتي لنحافظ على أن لا تصاب بمرض نفسي نأتي ونواسيك و و يعني ونعزيك كذلك إذا مرض الإنسان مهما اشتد مرضه إذا, إذا مرض فعده إذا مات فاتبعه كل هذه الشعائر جاءت بها الشريعة لأجل الحفاظ على نفسيات الناس عموما أيضا المحافظة على الأمن النفسي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن هذا كان في معركة واحد من الصحابة كان متوسدا سيفه جاء واحد أنايم جاء واحد ثاني وسحب السيف هذا وابتعد عنه استيقظ الرجل نحن في معركة راجعين من معركة وبالتالي يمكن في عدو مترصد بنا استيقظ فلم يجد سيفه تحت رأسه مقامة فزيعا وين السيف من اللي يأخذ السيف ثم جاء وقال أمزح معك خذ السيف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صحيح قال لا يروع أحدكم أخاه ليش لأنه قد يصاب أحيانا بمرض نفسي ردت عن إنعكاسية أحيانا صح. نفسي وهذا طباء اليوم له اسم عندهم يعني ربما أدى به إلى أمر نفسي من شدة الروع الذي أصابه كذلك أمرت الشريعة بالسيطرة على الانفعالات للحفاظ على الأمور النفسية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا تغضب قال أوسن قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأجل أنك سيطر على انفعالاتك لأنه ربما إذا ما سيطر على انفعالاته وبدأ يصرخ ويغضب ربما يصاب بجلطة يصاب بشيء شو بك في الشريعة تحافظ على نفسيتك ما نريدك تحزن ما نريدك تصرخ ما نريدك تكتئب ارضى بما قسم الله لك لا تكون دائما مكتئب جاءت الشريعه مثل ما قال النبي صلى الله عليه من كتم وهو قادر على ان ينفذه واحد كتم الغيظ كان يصرخ وعذر المشتردين ومسك نفسه دعاه الله يوم القيامه حتى يخيره من حور العين ما شاء شوف كفل ال... يعني الثواب ياتي لي كذلك التعامل مع الحزن أذنت الشريعه بالبكاء على الميت مم. احزن عليه لان كتمان ذلك يأثر عليك نفسيا صح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن كني بهذا او يرحم يعذبوا بهذا صحيح. أو يرحم يعني لا تكتم مثلا الحين بعض الناس يموت ولدها بعدين يقولون لها لا تبكي حتى ما يذهب اجرك ما نريدك انك تبكين لا تطيحين لا تضيعي ثوابك يا اخي من قال ان الثواب يضيع الا خلنا فعلا يحجرون عليها الى درجه انها تكاد تنفجر صح. لا, صح. لا, لا, لا تحول نفسيتها احسن تدمر نفسية لا لا تعذبوه مثل هاي عبد العزيز شك هذه فرق بين البكاء مم. والنياحه بدل ما نقول تلقوله تذكرت الحين تلقوله الهدام لما الشخص المسلم يروع مم. اعتقد يصير فيه مس من الجن او لا ممكن لا نقول حسنت ممكن احيانا مع شده الروع المفاجئ ان يصاب بشيء من ذلك احيانا اي ناصر نقطة لا طاري نكتة لذيذ اللي الكرويه الثانيه واحد من الشباب ذكر لي ان ولد خالد خويه يقول كان في فترة المغرب وسموها فترة السفرة، أي. <تصفيق> فكان طالع وباقي درج وشوه صغير مترصد له، فروعة ومسح عقله، فالحين زي الأبله وفي لبس من الجم سبحان الله بسبب الروعة <تصفيق> فزع <فيه>. ال. <تصفيق> إيه هذا بلا شكل لذلك نهت الشريعة عن حفاظ على نفسيات الناس، حتى ما حتى تحافظ على عقل الإنسان وعلى إدراكه ونحو ذلك. كذلك جاءت الشريعة بعقيدة ب... يعني العقيدة الإسلامية التي جاءت تجعل الإنسان نفسية حلوة دائما م. يعني ما يصاب بحالة نفسية واكتئاب يعني بعض الناس الآن يأكل حبوب نفسية لسبب وهو أن يقول لك آخي أنا ما عندي وظيفة يا أخي وفصلوني من الجامعة ما درست وخطبتي إلى الآن عشرين بنت كلهم ما يوافقون يا أخي و... وكنت بجمع لي خمسين ألف ريال بفتح مشروع واحد ألعب عليه وأخذها و... ثم يصاب بنوع من الاكتئاب اجتمع نوع من النقمه على المجتمع صح ضرب. نوع من النكمة على المجتمع أحيانا وضغوط نفسية معينة تؤدي به إلى مرض الظهان مرض انفصام شخصية مرض... فجاءت الشريعة بعقيدة إسلامية لاجل أن تحول بينك وبين الوقوع في الاشياء مثل مثلا ارضى بما قسم الله لك تكون مؤمنا تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لا يضرك لم يضرك بشيء كتبه الله يعني رفعة الأقلام مجفة يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ليش يا ربي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم يعني بحيث أن الواحد تقول له موت أولادك أمر مقدر يا رجال قال لك يا أخي فصلوني الجامعة فلان سرق فلوسي يا أخي لا تعدب نفسك هذا أمر قدر عليك أن استطعت أنك تواصل في الجامعة نعم ما استطعت خلاص ارضى بما قسم الله أن استطعت تستخرج مالك من ذلك الرجل بأي وسيلة شرطة مباحث غيره ما استطعت خلاص الله بيأخذ, بيأخذ لك مالك فحتى ما يبدأ يجلد ذاته يبدا يلوم نفسه يلوم بياكل اظافره ثم ما يبغى يتكلم مع زوجته ما يبغى يتكلم مع هذا يتسبب له بعدين بامراض نفسيه كذلك الاحتساب جاءت شريعه بشيء اسمه احتساب الاجر لما كان هناك رجل ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام ومعه ولده ودائما ياتي وهو يحب الولد لدرجه انه كلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الولد معه ففي يوم من الايام جاء الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا الولد ليس معه فساله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين ولدك قال مات يا رسول الله شوف الآن الهم والغم اللي يأكل قلبه قد يؤدي به احيانا إلى حالة نفسية فقال له النبي عليه وسلم والسلام ألا يصرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك عنده قال بلى يا رسول الله قال فذلك لك احتساب الأجر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة من كنا لما تكلم النساء تقدم ولدا تقدم ثلاثة أولاد إلا كنا لها حجاب من يعني مو لها ثلاث أولاد إلا كنا لها حجاب من الناس قالت امرأة وولدان يا رسول الله قالوا قالت امرأة واحد قالوا واحد احتساب الأجر وارجاع الأمر إلى الآخرة هذه يخفف عنك الهم والغم اللي عندك هاي قبل فترة عملنا استفتاء سؤال للناس ما رأيك في الالتزام والملتزمين ففي في واحد منهم طلع جواب صراحة شوي يعني خارج المسار قال قلنا قلناش السبب قال لأنه دائما يبثون في أنفسنا الحزن والهم لدرجة إنه أنت تصبح ترى الدين وترى الإسلام وترى العبادة أنها لازم تكون بشدة لازم تكون بغرابة لازم تكون بحزن غير كذا لا ما في لازم تبكي لازم تكون حزين دائما على الطول فكانت نظرته يمكن سوداوية شوي ويمكن يكون محق في بعض الدعاة أنهم هم من يبثون صدق روح الحزن في بعض ال ويمكن عاد الذين خالطهم وإلا الشريعة جاءت بالتوازن م. في هذا وهذا بالعكس إلا الإنسان اللي بي يعني بيكون بي عنده تصور للشريعة وأحكامها عموما والضوابط الضوابط الشرعية اللي فيها سيشعر بسعادته يعني لن يشعر بحزن بالعكس إلا احتساب عند موت الميت واحتساب الأجر هذا يذهب عنك الحزن ويقلبه إلى إلى فرح ارضى بما قسم الواحد فقير يقول يا اخي اسعد عش حياتك حتى لو كنت فقيرا لانك ما تستطيع ان احيانا أنك تغير واقعك فهو ايضا نظر السودوية للمجتمع هذه ربما ادت الى مرض النفسي دعني بس اذكر نقطتين بعدين لك طبعا هناك اصول في الاسلام جعلها لاجل محاربة الامراض النفسية مثل القناعة ارضى بما قسم الله لك مثل التفاعل التفاؤل بالحياة والفرح بها لا سيئس من رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني الفأل أن دائم كون واحد يقدم في وظيفة لا تقدم وأن تقول لن يقبلوني. انا أصلا دائما حظي سيء لا يا أخي تفائل يا أخي واحد يتزوج تفائل انك بتعيش سعيد مع زوجتك واحد بيشتري سيارة تفائل يا أخي واحد يسافر لا تنظر دائما لا تسئ الظن بربك أنا يا ربي عندي حسن ظن بك أنك بتوفقني وتعطيني وتزيدني الخير لا تسئ الظن بربك عندما تتعامل معه. كذلك. شريعة عبادات لأجل الحفاظ على نفسياتنا مثل مثلا التعزية تعزية من يموت له أحد ان لله ما أخذ وله ما أعظى وكل شيء عنده بأجل المسمى مثل الصلاة إنه بظلت كان إذا حزبه أمر ترجع إلى الصلاة أرحنا بها, بلال بلال أرحنا بها يا بلال شوف كيف التعامل مع مثل هل أهل أمور ناصر بس أنت قلت تتكلم أن الشريعة الأمراض النفسية والمساكة هذه كلها كاملة لما تجي في الواقع وفي الحالة اللي اننا موجودين فيه نسبة البطالة تكدس اللظائف ان ما في وظايف موجودة ضغوط الحياة ما اي ما ادي كل سنة تكون شوي تضيق لما ترجع انت وراء ايامكم و ايام كان عندنا وظايف. لا،, لا كان أموركم سهلة واموركم يعني ما فيها شيء يخنق. كل ما تقدمنا في السنين كل ما صارت. المعنى. ما هو ما هو ما هو بشرط. تقدمت السنين وزادت الفرص وزادت الوظائف يعني قبل فرضا قبل لما كنا إحنا تخرجنا كليه شريعة يعني تخرجت عام 411 يعني واحد وافق تقريبا. إحداش واحد 91 اظن كما عبادين ولدتم لا شدعوة بابا مواليد <تصفيق> <كبر نفسه> <تصفيق> لما تخرجنا كان لما تتخرجوا كليد الشريعة في الغالب انه ليس لك الا مجالان او ثلاثة اما تعمل في القضاء ام تعمل في التدريس هذا تخلط شريعة الآن اللي تخرج كليد الشريعة يعمل في القضاء يعمل في التدريس يعمل في كتابة العدل يعمل الان في باحث شرعي يعمل احيانا مفتي في بعض القنوات يتفقون معه يصبح موظفا عندهم في هذا يعمل مصلح احيانا في لجان الإصلاح فالمقصود حتى يتخرج الآن من تخصص حاسب آلي يتخرج من كلية الطب يتخرج مع كثرة عدد الناس تزداد ترى الوظائف لما كان مثلا عدد السكان 10 مليون كان فيه مثلا 5 مليون وظيفة لما يزيد عدد السكان إلى 20 مليون تزيد إلى 10, -10 مليون فلا تبدأ تعذب نفسك ناصر وتقول أصلا إن شيء في عصركم لما كانت الأمور سهلة وواسعة الآن ضاقت الأمور لا حسب أنت عندك مرض نفسي <تصفيق> أنت بغالا نقرأ عليك حلقة <تصفيق> لا اللي أن يعني في الأموركم أولا لوحده وجلس عاطل يجلس شهر شهرين ثلاث شهور يعني هل كثيرة مرة لكن لما تجي هنا في, في وقت الراهن انتظر الدور السر، فلابد أن الواحد يتواجهها. طيب أنت يا أخي ليش تربط نفسك لازم وظيفة؟ مو أتكلم عن نفسي أنا. <تكلم <تكلم <تكلم <تكلم أي واحد ليش يربط نفسه بالرزق؟ إن لازم يتم من خلال الوظيفة، لازم أجده في ديوان خدمة المدنية ويعطيني وظيفة. يا أخي يدخل الله بالتكسب بالبحث وراء. ضغوط الحياة هو واحد يتزوج مثلا يكوى نفسه ال فهذي أكثر شيء دائم. يسعى الكسب السريع. طيب عبد الرحمن نطلع شيء من موضوع ناصر. وش رايك بلي يلعبوا بالنفسيات دارم الصربان أحمد وناصر لما نطلع مع بعض هذا نفسيه هذا ما أدري إيش ولا حتى, <تصفيق> حتى في البيت أحياناً لما تكون موجود في البيت مثلا تلقى عندك أختك صغيرة حزن وكذا مكتوب تلقت في لما صاحت صاحت صاحت صاحت إيه أحياناً <تصفيق> <طبعا> نفسيه <تصفيق> هو مثل ما ذكرنا قبل قليل يعني المنع من, من ترويع المؤمن المنع من الكذب عليه حتى ترى أن ترويع المؤمن ليس فقط انك تأتي وتأخذ السيف لو واحد الجو أخذ سيارتك أخذ جوالك أنت ما تدري وينه جو أعطاك خبر سيء قالت ترى مات فأنت ما تدري مات هذه والشي ولا مثلا في السيارة واحد قال لك أنت انت بأنت وخوف بعدين قال أمزح معك بس كان فيه واحد مسرع ورانا هذا ما يجوز شرعاً الله تعالى يقول ولدنا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا وقتان بين هذا آثم الذي يمارس مثل هذه الأفعال مع الناس آثم الأمراض النفسية طبعا صاحبها مأجور وهذا حتى ما يقول بعض الناس يا أخي ليش عيش دائماً مريض نفسي ربما كان سبب دخوله إلى الجنة مرضه النفسي الحمد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه قال يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف هي عندها مرض الصرع فكانت إذا صرعت شقت ملابسها فربما احيانا صرعت في السوق صرعت في عند أحد داخل عند ناس صرعت فقال لها النبي عليه قالت فدعوا الله لي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها شوف العظ قال لها إن شئتي دعوت الله لك فشفاك وإن شئتي صبرتي ولك الجنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها وجود المرض عندك اجر, أجر ويكثر الله به سيئات ويضاعف حسناتك وهو سبب دخولك الجنه سبب دخول فلان الى الجنه هو انها مثلا سشت في سبيله وسبب دخول فلان الى الجنه أن تصدق بماله انت سبب دخولك الى الجنه انك تصبت بهذا المرض فيقول لها تصبرين قالت اصبر يا رسول الله أب ابقى مريضه واصبر ثم قالت يا رسول الله غير اني اتكشف فادعو الله لي أن لا أتكشف يعني حريصة على سترها تقول يا رسول الله أنا ما هي مشكلة أبقى بمرضي لكن أريد إذا مرضت أن لا أشق ملابسي ولا أتكشف فادعو الله أن يبعد عني هذا هذا الخطة نعم فدعا الله تعالى لها فكانت بعدها تسرع ولا تكشف فأنا أقول ربما أحيانا يعني بعض إخواننا وأخواتنا يكون عندهم أحيانا ولد مصاب مثلا بموجات كهربائية وفي الدماغ مثلا ويصاب بنوع من الصرع أحيانا بعض الأمهات عندها أولاد مثلا عندهم متلازمة داون, داون منغولي عندهم أحيانا توحد أحياناً إيه عندهم أنواع من الجنون أحيانا قصام شغطية ذهان كل من كان مصاب مثل هذا ينبغي أن نتعامل معه ونحن محتسبون للأجل طيب. يعني ليس لما يكون عندي ولد فرض مصاب بالتوحد أو مصاب بالصرع أبدأ أشد عليه وأضغط عليه وأتعامل صحيح أن هذا الولد ربما ضيق عليه وأصبحت ما أقدر أسافر كما أريد لأن هالولد هذا رابطني ما أستطيع أني ربما يعني أتعامل تعامل معه يا أخي واجعل أصحابك أيضا يعني يتعاملوا مع تعامل الحسن يعني يعجبني واحد من, من أصدقائي عنده ولده يعني أحد أولاده عنده نوع من هذا التخلف ليس ليس مجنونا لكن عمره مثلا عشرين سنة وليس عمره عشرين لكن أنا حتى أيضا ما يعرف من هو عمره مثلا عشرين لكنه يتصرف بعقلية أبو ست سنوات صحيح ومع ذلك سبحان الله إذا جئنا عنده الأولاد جالس في المجلس صحيح صح أن أحيانا ربما يقول كلمة ما لها داعي لكن الأب لا يريد أن يزيد هم الولد إنه يجعله مربوط في البيت داخل فشلتنا ولا ما فشلتنا هذا ولدي يا جماعة هذا اللي الله عنده طبعا أولاد غيره هو أحيانا مرة عزمت على الغداء وجاني وجايب ولده معه. طبعا الولد عاقل ما, ما, على ما يعتدي على أحد ولده ما يجي مثلا يكسر ياخذ ايه. التلفون ياخذ ال... كذا لا عاقل لكن الأب لا بخجل ونوع من الدلة ان عندي هذا الولد لا. عادي ويجلس معنا و... ويضع له طعام لوحده اوه. ربما احيانا يعني يوص... يوصخ نفسه احيانا في الطعام لكن برضو نحن نحترم مشاعرك كأب وأن هذا ولدك ما يعني إنك تأتي بولدك اللي أصغر منه واللي اكبر منه هذا الاوصى تتركه في البيت لا انا اعاملك كما اعامل اخوانا يا اخي احترام هذا المريض النفسي ترى يساعد ايضا في في, حالك في, حالك في معالجة حالته وانك تشعر ان المجتمع لم ينبذك جانبا وتشعر ايضا انت يا اخي ان ربما كان سبب رزقي اللي عندي وسبب محبتنا الناس وسبب حمايتي من الامراض إن الله تعالى بسراني بهالولد صحيح أنا حين تكلمنا كيف تعاملنا مع الناس اللي فيهم آه. نفسية ذكية. طيب ايه. كيف يتعامل الشخص النفسي مع نفسه يعني بحيث أنه يقدر يطلع نفسه من الحال اللي هو فيها مثلا والله جتني حالة كآبة أنا م. أبي أستانس أطلع نفسي م. كيف هو طبعا بالمناسبة سبحان الله أنا لما بحثت الموضوع رجعت لعدد من المواقع في الإنترنت وبعضها مواقع مترجمة آه... انجليزية واسبانية وكذا وجدت يا جماعة أن أقل المجتمعات اصابة بالأمراض النفسية هي المجتمعات الإسلامية وأن أقل المجتمعات وجودا للعيادات النفسية هي المجتمعات الإسلامية تجد إذا تأملت وجدت أن عددا من المجتمعات مثلا الأخرى الذين إذا تعاملت معهم أو نظرت فيهم وجدت عندهم أحيانا ربما إذا كان عندهم عدد السكام مثلا 30 مليون تجد عندهم ما لا يقل عن مئة ألف طبيب نفسي او مثلا خمسين ألف عيادة نفسية وفعلا عندهم دوامات وعندهم مراجعات بينما إذا جئت عندنا في الرياض مثلا فيها ستة مليون لو تعد كم عدد الأطباء النفسيين اللي موجودين في الرياض العيادات الخاصة ربما لا تتجاوز ولا ست حتى ما, ما حد حتى حتى ما فيها زوار كثير وأيضا ما فيها زوار كثير وذلك سبحان الله لأن تعامل المسلم مع القضاء والقدر تعامله مع المصائب التي تنزل به صلاته سبحان الله هذه كلها لها اثر كبير في وجود الراحة النفسية وبالتالي لا يصاب بأنواع من الاكتئاب وأنواع من القلق وأنواع حتى الآن إذا دخلت إلى الصيدلية تريد دواء نفسي معين تجد أنك مم. تمر على عشر صيدليات لا تلقاه؟ يالله تلقاه عند العاشره واحيانا طبيب نفسي يقول لك لن تجد هذا الدواء إلا في الصيدلية الفلانية فه. بينما إذا كنت في أوروبا أو في غيرها ولا أتكلم عن واقع أنا سافرت وشفت إذا إذا دخلت إلى العيادات إلى إلى الصيدليات تجد من أكثر الأدوية عندهم مشيًا هي الأدوية النفسية. إحنا حد وهم ال. <تصفيق> حق إحنا حق الحرارة وتجد عندهم أدوية يتعاملون بها عادي مضادة للاكتئاب مضادة للقلق أدوية ضد الأرض. الأرق، منو أدوية منو ضد كذا، أقل المجتمعات هي المجتمعات الإسلامية وجودا فيها، مم. سبحان الله، ويبدو أن العبادات وأن طريقة العيش يعني تدل الإنسان بقصة يعني. مكتسبات الإسلامية. كيف... هروب بعض الشباب من الحال النفسيه إلى تعاطيهم المخدرات، وهذه صراحة صارت منتشرة الآن بين الشباب اللي هو تعاطي أحيانا الحشيش، أحيانا تعاطي الكبتاجون هذه الأبيض اللي يسمونه أبيض. مم. و وما يعرف ما... ما يعرف خطرها على المدى البعيد يعني في في نماذج انا قلت زرت مستشفى الأمل مرة في نماذج يتعاطون والله هم صغار وبعد عشر سنة... يعني تعاطوا ويستمر في التعاطي كل مرة يستمر ويزيد بعد عشر سنوات يهلوس بطريقة بس انه ما حد يحس فيه يعني ما هي بشكل ملحوظ يعني على المدى البعيد يكون خطرها هي. يهرب تقول له شو تسوي يقولك الله هي حالة نفسية يعني م. البيت في يمين وانا في يسار يعني يحاول الهروب من الحالة النفسية بتعاطيه المخدرات. وهذه هي المشكلة. لذلك نحن تكلمنا قبل قليل. وايضا سؤال عبد العزيز يعني ما أجبنا عليه وهو أن المريض النفسي أو سيبك من النفسي المريض النفسي. الحالة النفسية. اللي عنده حالة نفسية. كيف يجب عليه أن يتعامل مع حالته النفسية؟ واحد عنده اكتئاب، عنده قلق من المستقبل، عنده وصاف قهري. أحيانا بعض الناس عندها أنواع من الوسواس يعني مثل لو تقول له مثلا تبغى قلم تفضل قلم فيقول في فيقولي طيب لحظة معك منديل طيب. ثم يأخذه ربما ينتقل في ضرب ثوبه القلم وحتى فليش؟ لأنه يشك ربما إنك أنت مصاب ب مثلا مرض, مرض جلدي, جلدي ولا عندك مثلا ايدز ولا عندك كذا فينتقل إلى قلمك بعدين كم احتمال إني ينتقل المرض من خلاله؟ أنا واحد مرض مرض مثلاً أو مثلا تجد أنا أذكر واحد من الشباب نذهب أحياناً للمطعم مطعم. أذكر أيام الجامعة الحين الواحد عند زوج تطبخ له، لكن لما كنا طلاب الجامعة كنا نذهب إلى مطعم. والله يا شباب كان إذا جلسنا على الطاولة يضعون عادة شوكة وسكين وملعقة. يأخذ الشوكة والسكين والملعقة يروح يدخل يغسلها. كل ما لا يمكن هو يأخذ الصحن يروح يغسلها فيرجع أقول له يا فلان يعني تخلف نفسك. لهالدرجة أنتشك. أن إحنا عاكر بمطعم قال لا يمكن العمال اللي غتلوها. غسلوها مع بعض وكان في واحد في فيروس كبدي من اللي طبعاً الاحتمال وارد. بس هذا هو. لكن كم نسبة الاحتمال؟ حرص جميل ولكن مو للدرجة. حرص لكن ليس لها الدرجة هذه حالمسيه. بس يقولون الشخص اللي يخاف من الشيء يجي يصابي يصابي. يبدأ يأخذ حيطه الحذر في كل شيء وبزيادة فسقاه هو أكثر شخص عرضه ال الالتصاب. زيادة من الله وبعدين ياكل واحد يعلم ان الله تعالى جعل في في في جسده.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 لكل من هو مصاب أو عنده شخص مصاب هو معتني به صلى الله لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب وأن يجعل ما يصيبهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعته في درجاتهم إلى لقاء آخر إن شاء الله من مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته